وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِلَّا آمَنُوا لِفَأَعْتَزِلُون فَسَيَعْلَمُ رَبُّهُمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ 112. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون 113. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون 114. كم تركوا من جنات وعيون 115. وزروع ومقام كريم وَنَعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فَأْكِهِنَّ كَذَلِكَ وَأُورَثْنَاهَا قَوْمٌ أَخْرِيٌّ فَمَا فَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُظْرِئِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَافٍ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 ستن الأولى وما نحن بمشيرين فأتو بأذانا إن كنتم صادقين أهُم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين